الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن صحابته من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد طبعا وقفنا في الحلقة الماضية عند أوامر الله أو نعم توجيهاته عند توجيهاته وأماء وأوامره لأهل بدر بعدة نصائح أو أوامر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 وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شير العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض هذا الخطاب تقريبا هو خاص بأهل بدر بل ربما خاص بالمهاجرين من أهل بدر وذكرنا في أول سورة البقرة أن قوله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ومعهم مؤمنين أنها كانت قبل إيمان المنافقين أيضا هذه قبل إيمان إسلام المنافقين وعبد الله بن أبي وجماعة الذين حملناهم كل وزر التاريخ هذا التوجيه كأنه خاص ببعض المهاجرين. بدلالة قوله عز وجل واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنهم وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ان تتقوا الله, الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم كل هذه الخطابات خاصة فالظاهر في ظاهر كما أرى يعني من أنها في المهاجرين والتصورات عندنا بشكل عام أن المهاجرين أفضل من الأنصار وأعلى مرتبه. الله عز وجل لا يفضل هكذا يعني كل, كل له فضل المهاجرون لهم فضل والأنصار لهم فضل لكن في المهاجرين أقسام وفي الأنصار أقسام هناك منافقون في الأنصار هناك منافقون في المهاجرين يدخلون فالذين منافق والأنصار يدخلون تحت مسمى الأنصار اسميا ومنافق والمهاجرين يدخلون تحت مسمى المهاجرين اسميا ومنافق المسلمين يدخلون تحت منافق الإسلام تحت اسم الإسلام اسميا وهكذا حتى على مستوى الدول والشعوب الآن داخل كل, يعني داخل كل دولة هناك أناس ليسوا موالين للنظام في تلك الدولة ولا يعني يعتبرونه ملزما لهم نفس هذه موجودة حتى في أتباع الأنبياء يعني هذا ليست ليس أمرا غير عادي بل الأمر الطبيعي هذا أنه يحدث هذا فلذلك الله يوجه أهل بدر أو المهاجري من أهل بدر بالآيات التالية التي قرأناها قبل قليل وهذا يدل على أن الطاعة ضعيفة عندما يوصي أطيع الله ورسوله ولا ولا أيضا يأمرهم بالسماع لا لا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون لا يعني مثلما الآن ننادي بعض الأخوة ربما المختلفه معنا نقول آيات تعالى واسمعوا يقولي سامعين سامعين لا عارفينك عارف يعني هذا, ما هذا لا يسمع هذا لا يسمع الفجية يعني الذي على متلبس بوهم معين يجب أن تعود من جديد لتسمع ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون هذه ثم يؤكد الله على المهاجرين أو على بعض الضعف ضعفاء الإيمان من المهاجرين بقوله أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واضح أن هناك ضعف هذا التأكيد أن هناك ضعف وقد رأينا في بداية في بداية سورة الأنفال أنهم كانوا كارهين وسيأتي في سورة الأنفال وغيرها أن الضعف الإيمان كان موجودا في ليس فقط في الأنصار الأنصار لأنهم لم يحكموا فاتهموا بأن النفاق في الأنصار ومنافق الأنصار وبرئ المهاجرون لأن قريش حكمت هذا القرآن ما عنده هذا هذا التمييز الضعف هنا وهنا وإطلاق الإيمان هنا البعض قد يقول يا أخي خاطب الذين آمنوا قلنا نعم الذين آمنوا قد يخاطبون تحذيرا يعني من أن يقعوا في شيء لكن كما قلنا الآيات مثلا في صورة المنتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموادة ثم أخبرت تسرون إليهم بالموادة وأن أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم فلا نتشبث بأن هذه لا يمكن أن تكون في أناس يعني ضعيفة الإيمان وإنما تحذير لأن هناك آيات تدين تدين بعض المؤمنين هناك آيات تدين مثلا قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون هذا ينقل الله خبر ينقل لنا خبر بأنهم يقولون ما لا يفعلون ماذا نفعل بهذه الآيات فلذلك الفهم طبيعة الصعوبة التي عاشها النبي بين أصحابه وبين من جادين من ضعفاء من مرتابين وما أشبه ذلك هذه ضرورية لفهم, لفهم ماذا جرى فيما بعد هل تمكنها يعني لماذا, لماذا تناقص شرع النبي عليه الصلاة والسلام في الفهم والتدبر القرآن الكريم تناقص تناقصا حتى أصبح كأنه غريب كأنه كتاب طلاسم لا يكاد يفهمه أحد ولا يتدبره أحد والناس مقبلون على هذه الفتنة بالروايات والتفاسير وما أشبه ذلك على أي حال إذن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أومر الله ورسوله فيها حياة, فيها حياة القلوب واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه متى يحول الله بين المرء وقلبه؟ عندما يصغي إلى غير الأوامر الله ورسوله يستمر مثلا يجلس مع منافقين يذمون الله والرسول ويذمون القرآن ويضحكون ومرتاح الرجل معهم ويضحك وحتى يثبت بأنه ما شاء الله يعني يعني هذه هاده يعني يحتمل أن يكون منها عقوبة وقد ذكر الله عز وجل نوع من يعني هؤلاء الذين يجلسون كما في سوره النساء الذين يخوضون في في في ايات الله وكيف في سوره النساء نعم انا لا بدي اذكر هذه الايه الضروريه جدا لفهم هذا المعنى معنى يحول بين المرء وقلبه نعم يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الرجيم بلا وإذا وقد نزل عليكم نعم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا <تصفيق> عفوا هذه الآية طبعا الآن يستدل بها بعض الغلا ويقول لا تجلس مع الآخرين الآخرون بينما هذا خاص بأناس من الصحابة كانوا يجلسون مع آخرين من المنافقين يستهزؤون بالله ورسوله علانية وينكتون فعلى يتي حال نعود لصورة الأنفال ما يخص معركة بدر رأينا أن هذه الأوامر في البدريين وقد رأينا قبل يعني سيأتي, سيأتي ما يخص البدريين زيادة واتقوا فتنة يحذر البدريين واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شيد العقاب الفتنة هي التغير كما قلنا في حلقة سابقة لها معاني منها الافتتان عن الدين يعني الرد أو الشك أو الريب ومنها الإجبار على ترك الدين ولو ظاهريا كما أجبر عمار بن ياسر على انتقاص النبي عليه الصلاة والسلام وقد تكون الفتنة هي الابتلاء العام، لكنها تدور حول التمحيص. إذا أتت من الله فهي تدور حول التمحيص. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لابد من تمحيص. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم من الله الذين صلقو ولا من الكاذبين. المقصود هنا هذه الآيات خاصة يا أيها الذين أطيعوا. التأكيد يدل على ضعف في الطاعة ويدل على أنهم بعض المهاجرين لأن الله يقول واذكروا إذا أنتم كما قلنا قليل ومستضعفون في الأرض هذا ليس الأنصار الأنصار لم يكونوا قليل ولا مستضعفين في الأرض ولا يخافوا ان تخطفهم الناس بل هم فآواكم وأيلكم بنصره هذا خاص أيضا في المؤمنين من المهاجرين الذين آواهم الله إلى المدينة وأيلكم بنصره ورزقهم ثم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أيضا نفس الفئة تقريبا لا تخونوا الله والرسول لتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وسنعلم هذا التصور عن اهل بدر هذا هذا صدر هذا في حق اهل بدر انهم قد يخونون اماناتهم قد يخون الله بعضها البدر قد يخون الله ورسوله لدنيا ولذلك الله يعقب يقول واعلموا ان اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم هذا النهي عن الخيانة طبعا ربما لا نكتشفها في الروايات وقد نكتشف ما هي نوع هذه الخيانة هل هي مكاتبة المشركين هل هي هل هي الصلة الرحم لأن هنا أموالكم وأولادكم هل بعضهم بقي عنده تجارة مع قريش وربما ما ما تمنى أن يكون هناك معركة وأن يقتل صاحبه الذي يشرف على تجارته في مكة والمتعامل معه هناك تشابك الأنصار ليس لهم تشابك مع مشرك مكة المهاجرون لهم تشابك مع مشرك مكة تشابك تجاري وتشابك في الرحم وفي القبيلة وما أشبه ذلك، فلذلك ستجد في القرآن الكريم تأكيدا على هذا الجانب، وهذا الصعوبة هنا النبي عليه الصلاة والسلام سيجد صعوبة أحيانا في ضبط بعض الأنصار لأنه يريد الزعامة ويرى أن النبي قد استولى على زعامته وسيجد صعوبة في ضبط بعض المهاجرين لأن لهم علاقات أرحام وأموال مع كفار قريش و. يضيع تعب النبي هذا ومأساته ستضيع عندنا لأننا نظن أنه عاش ملكا مرتاحا يأمر وينفذ لا كان يعني يدير يؤدي الرسالة وسط أناس قد يخفي يعني قد يخفي بعض قد يختص ما يخفي قد يختص بعض مثل حديث ابن اليمان ببعض الأخبار وقد يخص عليهم بعض الأخبار ولا ولا لا يبثوا جميع أخبار خاصة الفتن والملاحم وما شبه ذلك لا يبثها لكل أحد أو بعض المعلومات بعض دقائق الإيمان على حال في بعد الفاصل إن شاء الله سنستكمل في استعراض هذه الآيات ومعانيها في أهل بدر أو في المهاجرين من أهل بدر والسلام عليكم. موقع الشيخ حسن فرحان المالكي دبليو هدايا أمل لكويت هدايا أمل لكويت تفخر بها أمام أهلك ومحبيك فرع خاص لتغليف الهدايا كان ذكرنا في قبل الفاصل بأن هذه الآيات في أهل بدر وفي المهاجرين منهم قسم منها على الأقل المتأخر واضح أنه في المهاجرين من أهل بدر واذكروا إذا إذا أنتم قليل ومستضعفون في الأرض ذكرنا أن هذا هذه قرية على أن الخطابات الذين آمنوا فيما قبلها كان في المهاجرين من أهل بدر وذكرنا إشمعن الخيانة أن بعضهم يعني في في نقل بأنهم بعضهم يخون الله والرسول ما هي خيانات الله والرسول من بعض المهاجرين من أهل بدر هل هو تشابك علاقات مصالح اقتصادية لأننا علمنا أيضا حتى في الحديث ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هذا التشابك هذا هذا النقل القرآني والحديثي يعني شوف في القراء لماذا قلناهنا الحديث لأنه يتشابه لأنه يشبه القرآن. نحن نقول نأخذ القرآن وما يشبهه من الحديث والروايات. هنا حتى لا يقول بعض أنتم متناقضون. تأخذوا من الحديث متى تحبون وتتركون متى؟ لا. لم نقل هذا. قلنا أنا نأخذ القرآن. أنا القرآن أولا هو نور. القرآن نور يكشف غيره. يكشف الأحاديث والروايات. يكشف ما يتفق معه وما يناقض وما يناقضه. من الأشياء التي تناقض أنها البدر كلهم على نمط واحد ما شاء الله من التقوى والإيمان والاستعدال والتضحية والتحرك لقتال قريش هذه لا بد أن نضع عليها خطأ لأنها تناقض قول الله عز وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الموت وهم ينظرون هذه. أما إذا وجدنا رواية تقول بأنه ناس كانوا يهاجروا لدنيا يصيبونها هذا يتفق إنما وهو يخاطب المهاجرين يقول واعلموا ان اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم هذا يتفق مع هذا فلماذا نرفض هذه الرواية روايه عمر بن الخطاب ما نرفضها التي في أول صحيح البخاري ذكرتها امس باسنادها مع انها احاد هذه الرواية احاده لكن هذا الاحاد يتفق مع القرآن الكريم إذا هذا هو فهم السيرة نعود الآن. واعلموا نعم يا ايها الذين امنوا لا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم طبعا عندما تاتي مثل هذه الايه هناك متفننون من الرواه يقولون نزلت في فلان حتى صورة الممتحنة نزلت في حاطب فقط يقول أموالكم وأولادكم في القرآن كله معقول كل هذه ضد حاطب بن أبي بلتع فقط طيب لماذا هنا تقولون في واحد وإذا أتت آيات الثناء لا تقولون في واحد ولا في اثنين ولا لا بد كلهم حتى لمن لم يسلم بعد لا بد أن يدخل فيها يعني إذا أتت آيات في الثناء على المهاجرين والأنصار يدخلون فيها حتى الطلقاء وحتى كل كل كل من النبي على تعريف ابن حجر لا بد أن يدخل فيها وغصباً بينما إن أتت آيات أخرى لا يجب أن إذا أتت آيات ذم يجب أن تخصص في واحد فقط ويقلل أيضا حتى فعله ليس إصرار بالمواده ولا إلقاء بالمواده وإنما خشي على عائلته وما أشبه ذلك من المناسب أن أذكر صورة يعني لنا لها ارتباط بالذين آمنوا هنا لأن ذكرت حاطب بن أبي وهو بدري ورجل فاضل لكنه كاتب قريش و هم أخطاء فئة كبيرة اخطاء فئه كبيره من ال من المسلمين فئه كبيره من من المهاجرين نعم في سوره نعم يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا الان خاطب خطاب عام لماذا هنا يا ايها الذين امنوا اذا اتت تقولون فقط واحد واذا اتت مدح الذين امنوا تقولون حتى من لم يؤمن حتى منافقي قريش والأعراب يدخلوه هذا علامة الهوى واللعب بالهوى يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم هذا هذا ليس فقط مكاتبة حاطب يريد أن يحمي لا الله ينقل خبر آخر اولا نقل عن الذين آمنوا ويباضح أنها جماعة وليست ربما حاطب يمثل هذه الجماعة وذكر بأنهم يلقون إلى الكفار بالموده وذكر بأنهم يسرون بالموده وذكر بأن الله يعلم ما اخفى وما أعلنوا يعني بعد كل هذا ان على طول عندنا ناتي للحديث ونضرب به الذي رواه فلان او فلان وصححه فلان وكان صورة الامتحن ما صححها احد يعني هل هل يعقل ان يقال مثل هذا نعم ومن يفعل ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ان يثقفوكم يعني هؤلاء الذين تكاتبونهم يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة ياسف يا يوم القيامة نعم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إلى آخره فالمقصود هنا أن هذا التعميم وكذلك قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون وكذلك قوله يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الثقلتم هذه نقل وقائع وليست فقط خاصه بواحد او اثنين ف ولذلك هنا ايضا عندما اكلوها لا اعمم لا اقول يا ايها الذين امنوا لا تخون الله والرسول لا اقول انهم كلهم خانوا الله والرسول لكن لا بد فيه اوازنه لا بد أن تكون هناك في أوازنة بينما مثل هذه نجعلها في فرد والثناء مثل لقد تاب الله مثلا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجه من الذين أنفقهم بعد وقاتلوا خلاص وكل وعد الله الحسنى إذا فهمنا منها هكذا فهمنا أن, أن الإنفاق ما فيه رياء ولا فيه من ولا فيه اذى وأن القتال لله وأن يعني نحن بحاجة للمحددات القرآنية حتى لا نضرب القرآن بعضه ببعض يقول الله عز وجل نواصل طبعا حتى نأخذ وقتنا وإذ بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هذا ما يخص الهجرة وهي مرحلة متقدمة على بدر بس الله يذكره يذكر النبي بالنعم بنعم الله عليه ثم يقول وإذا تطلع عليهم آياتنا قالوا الان سياتي ما يخص الكفار سواء كفار قريش في عهد النبي او بعض من كفروا ببعض الكتاب وانوا وامنوا ببعض وإذ يمكروا دعم واذا يمكر دعن واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا إلا أساطير الاولين من هم هؤلاء الذين يقولون يحتاج الى بحث واذا قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم هذا قسم من المسلمين يعني هذا الـ هذه, الـ هذه الآية هذا واضح أنه يعرف الله هذا الذي استغرب من نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وربما من الحق الذي اتى به النبي عليه الصلاة والسلام فيدعو اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنطر علينا حجارة من السماء هذه النفسية العصبية هذه آية تعلمنا النفسية أن أو المتعصب يحب أن يهلك إن كان مع خصمه الحق طبعا هؤلاء هل هم مؤمنون أم كفار يعني الذين دعوا بهذا الدعاء هذا يظهر لأنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر ولكن هل هم مؤمنون بالنبوة يحتاج إلى بحث اسمعوا الآيات طبعا هذه ليست في آيات بدر بس نحن وصلنا إليها ليست خاصة بآيات بدر هذه قيلت إما في وقت متقدم على بدر أو في وقت وقت متأخر جدا كما روي في بعض الروايات وما كان الله يقول نعم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ما قالوا أهدنا لا فأمطار علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هذا دليل على أنهم مسلمون أن صاحب هذا الدعاء مسلم أنه مؤمن أنه من أتباع النبي أن النبي فيهم في هؤلاء الداعين أو الواحد وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم قد يكون المراد الكفار إذن فال... فال... فال... فالآية تكون قبل قبل الهجره ليست يعني الامثال يوم بدر في مجملها لكن هذه قد تكون قبل الهجره وان كان المراد انها في المسلمين فقد تكون هذه الايه طبعا فهذه الايه ستكون بعد الهجره وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هم يستغفرون الله ويدعون بهذا الدعاء يعني هم يؤمنون باليوم الآخر يؤمنون ببعث ونشور بينما كفار مكه في أغلبهم دهريون لا يؤمنون باليوم الاخر ولا يؤمنون ببعث ولا نشور كيف تحل هذه الأشياء كما قلت الله يعطيك وسط الايات اشياء تستدل لتبحث بها لتطور معلوماتك في التاريخ في العلم في العقل وهكذا اعيد الايتان اعيد الايتين اسف اعيد ايتين وتأملوا هذه النفسية احتملوا أن يكونوا مشركين أصليين عبلة أصنام واحتملوا أن يكونوا مسلمين عندما يكونوا مسلمين ما هو هذا التصور؟ يعني كيف هذه النفسية التي بلغت من التعصب إلى هذا الحد التي تطلب به أن الله ينزل وما هو الحق الذي أنكروه؟ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ما هو هذا الحق؟ طبعا هناك روايات لكن انا لن أذكر الروايات أقول ايا كان أي كان هذا الحق سواء حق الكتاب حق النبوة خبرا امرا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فيتمنون وله لابد بد أن له علاقة بالعصبية لا بد أن النبي من قريش أو لامر آخر شبيه وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم اعوذ بالله من الشيطان اللهم لا تجعلنا لا لا تقسي قلوبنا حتى تصبح كهذه القلوب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الاستغفارهم دليل على انهم من المسلمين وقد يكون وقد يكون هذا الخطاب شاملا للكفار ما يخص النبوه والمسلمين ما يخص حقوقا اخرى وإن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله نواصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع الشيخ حسن غرحان المالكي www المالكي. com